wah <laughs> يقال مما لا يذمعون الى البلاء الاعلى ويخذفون من كل جانب لحورا وله عذاب واخد الا من خطف الخطفه فاسبعه سها خلقاً أم من خلقنا إنا خلقناهم من مطين لازم بل عجبت ويذكرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية أَحْرُمُ مُبِينٍ أَإِذَا مِثْنَ وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَدْعُوٌ أو أَوَأَبَا أُنَالَوَالوُنَّ قُلْ نَعْمَ ظلموا وأسوالهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى أخراط الجحيم فقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون وأقبارون بعضهم على بعض يتفاءلون قالوا إنكم كنتم تأتوا لنا عن اليمين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من تلطان بل كنتم قوم حق علينا قول ربنا إنا لذائكون فأغويناكم إنا كنا غاوين فإنهم يومئذ في العذاب مستركون إنا كذلك نفعل ذِيراً لَهُم لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ وَيَقُولُونَ أَإِنَّمَا لَتَأْلِفُوا آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٌ بَلْ ذَٰلِكَ حَقُّ وَقَدْ قُلْنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّكُمْ لذا العذاب الآليم وما تدرون إلا ما كنتم. للشارعين. لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون فأقبل بعضهم على بعض يتساعدون لأنهن بيض مكلون فأقبل بعضهم على بعض يتسار أَإِذَا بِكَمَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَدِينُونَ قَالَ الْأَنْتُ مُضْطَلِعُونَ فَاضْطَلَعَ فَرَأَيْنَاهُمْ يَعْمَلُونَ لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ أَفَمَا نَحْنُ بِمَيْتِينَ إِلَّا نَوْتَ ثُمَّ وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ لِمِثْلِ هَذَا تكون إننا جعلناها فسنة للظالمين إنها شدرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس السياق. ثم إن مردعهم لإلى الجحيم إنهم ألفوا قبلهم أكثر الأمولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين ولقد أرسلنا فيهم منذرين نَظِرْ وَدَعَ اللَّاهُ رِيَّتَهُمْ الْبَاقِينَ وَسَرَتْنَا قلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا لا تعبدون أئذ كان آلئة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في أَنَا إِنِ لَيْتَ سَبِّي فَتَوَلَّوْا عَن مُدَّثِرِينَ أَرَأَى إِلَى آلِهَتِهِمْ فَقَالُوا أَلَا تَأْكُلُونَ مَا لَكُمْ لَا تَنظُرُونَ فَأَرَاهُ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا ذِي الْيَمِينِ ۚ ودون ما تنحكون والله طلقكم وما تعملون قالوا بنو له بنيانا فالبوا في الجحيم فارادوا بمني كيدا فجعلناهم الاسفلين و بني من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ رمعه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبا افعل تجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتلهوا للجدين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجد المحسنين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 ذَٰلِكَ سُلَالَهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ وَذَرَأْنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَاقَ وَمِن ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ مُبِينٌ وَلَقَدْ مَنَنَّا فجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ولقرناهم فكانوهم الغالبين وآتيناهما الكتاب المستدين وهديناهما الصراط المستقيم وتركنا عليهما في الآخرين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 وَلِلْفَكَرِ فكذب... فَكَذَّبُوا فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ وَدَارَتْ لَنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى الْيَأْتِينَ إِنَّ كَذَالِكَ نَجْزِي وطلن من المرسلين اذ جاء ما هو لهم اجل الا عجوزا في الغابر ثم دنرنا الاخرين وانكم عليهم المرسلين إذ أبق إلى الخلق المشحون أساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو ملين فلولا أنه كان من المسبحين لنبت في بطنه إلى يوم يبعثون سَأَذَّنَهُ بِالْعَرَائِي وَهُوَ سَكِينٌ وَأَنْبَتْنَا عَلَيْهِ شَدَرَةً مِنْ يَقْطِينٍ وَأَرْسَلْنَاهُ إلَى مِئَةٍ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ فَأَمَلُوا فَمَتَّعْنَاهُ استفتهم ألي ربك البلد ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثهن وهم ساهدون ألا إنهم من إخيم لا يقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصفَ البناتِ على البنيين ما لكم كيف تحكمون أَفَلَا تذكرون أَم لَكُم سُلْطَانٌ مُبِينٌ تَحْتُ بِكِتَابِكُمْ إن كنتمْ فاضِقين وَاجْعَلُوا بَيْنَهُم وَبَيْنَ الذّنْبِ لَكَفًا وَلَضَارِمَةٌ زِنَّةٌ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ سُبْحَانَ اللَّهِ عَلَى مَا يَصِفُونَ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ مَا تَم عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ إِلَّا مَنْ هُوَ قَالِ الْجَحِيمِ وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُتَّبِحُونَ وَإِنَّكَ من العالمين لكنا عباد الله المخلصين فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم وما منا إلا له مقاب معلون وإننا لنحن الصادقون وإننا لنحن المسبحون وإن كانوا لا يقولون لو أن عندنا ذكر من الأولين لكنا عباد الله المخلصين. كَفَرُوا بِهِ فَتَوَلَّوْا فَيَعْلَمُونَ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنصُورُونَ وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حين فَبَصِرُهُمْ فَذَوْفَ يُبَصِّرُونَ أَفَأَبِعَادَ بِلَا يَسْتَعْجِلُونَ فَإِذَا نَزَلَ بِفَاحَتِهِمْ أَسَاءَ قَبَاحُ الْمُدَرِينَ وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى أَحِينَ وَأَبْصِرْ فَذَوْفَ سبحان ربك رب العزة عنا يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين